ينجازي فخرنا الراس للوطن بنجازي حرس الرئيس الغصن فالكاسي منعود الدار ومركب مشراسي برفع الراس يا حرس الرئيس برفع الراس يا حرس الرئيس We العادي والجانب ايهاي ايهاي ايهاي ايهاي إي سماعين الصوت يا وحدة شجعاني وحدة أغنية حرس الرئيس كلمات وألحان سامي سعد إشراف وإنتاج الملازم أول صخر عابد